حتى تضع الحرب تضع موسوعه النابلسي ي للعلوم ا الاسلاميه ي ل ه اسماء الله الحسنى ه ايها الذين آ م ن و ا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم والذين كفروا فتعسل ه م و أ ض لهم أ ع م ا ل ذَلِكَ ك بِأَنَّهُمْ ه ر واضل مَا أ ن اعمالهم ل ل ه فَأَحْبَطَ أ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 إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم و ك أ ي من ق ر ي ة هي أ ش د ق و ة من قريتك التي أ خ ر ج ت ك التي أ خ ر ج ت ك أ ه ل ك ن ا ه م فلا ناصر لهم أ ف م ن كان على ب ي ن ة من ربه كمن زين, له كمن زين له سوء عمله واتبعوا أ ه و ا ء ه م مثل المتقون الجنة التي وعد فيها وعد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 وأنهار م ن ع س ل مصفى و ل ه م ف ي ه ا من ك ل الثمرات ومغفدة م ن ر ب ه م كمن ل س ي ل ل ا ل و م الاسلاميه ومنهم من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 والذين اهتدوا زادهم هدى و آ ت ا ه م تقواهم فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فان ا لهم اذا جاءتهم ذكرهم فاعلم انه لَا إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آ م ن و ا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين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 اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرضنا ليخرج الله اضوانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ا ل م ج ا ه د ي ن منكم و ب س و و أ خ ب ا ر ك م إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا وصدوا عن س ب ي ل ا ل ل ه و م ا ل ر س و ل ا م ي ه موسوعه م النابلسي ه للعلوم الاسلاميه ا الذين آ م ن و ا أ ط ي ع و الله ا و و أ ط ي ع الحسنى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 أعمالكم انما ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب وله و إ ن تؤمنوا وتتقوا ي و ت ك م أ ج و ر ك م ولا ي س أ ل ك م أ م و ا ل ك م إ ن ي س أ ل ك م ه ا فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم ها انتم ها